ومزاجه من تثني من عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذًا قَالُوا إِذَا أَهْلُهُمْ قَلْبُ تَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إن هؤلاء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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَيُدْعَى سُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا